<تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمازلنا في كتاب الطهارة من الدرر البهية. وندخل الآن في الفصل الثاني من هذا الكتاب قال رحمه الله تبارك وتعالى فصل والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعابه ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه هذا كلامه رحمه الله تبارك وتعالى ونشرع في شرحه بعون الله تبارك وتعالى النجاسات النجاسة هي العين التي حكم عليها الشرع بأحكام معينة وهي أنها يشرع لها أن تزال يعني تطهر وتنقى وأن الصلاة لا تجوز وهي على الإنسان أو في المكان الذي سيصلي فيه وقال الله عز وجل وثيابك فطاهر إذن هذه أحكام تتعلق بالنجاسات وحيث إن المصلي لا ينفك عن هذه الأمور فكل كتب الفقه تذكر النجاسات في بداية أبوابها فبدأ يذكر النجاسات فقال النجاسات هي غائط الإنسان مطلقا أما كون الغائط مطلقا من الإنسان هو نجس فهذا بإجماع علماء الأمة والإجماع حجة شرعية بل هو الأصل الثالث من أصول الإسلام قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة وأيضا يؤيد هذا الإجماع ما أخرجه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور فإن التراب له طهور فالأذى هنا هو النجاسة والغالب أنها تكون غائط أو ما إلى ذلك على أي حال هذا من المعلوم من الدين بالضرورة ولذلك من أنكر نجاسة البول أو الغائط أو تعمد الصلاة فيهما من غير أي عذر في صلاته فهذا كافر مرتد لأنه يستهزئ بالله عز وجل ولأنه ينكر أمرا متفقا عليه عند كل من الإسلام بل عند كل العقلاء واضح؟ قال وبوله إلا الذكر الرضيع أما البول فهذا كذلك بإجماع المسلمين نجس بل أصل النجاسة كلها هو البول والغار هذا هو أصل النجاسة إذا قلنا النجاسة فهذا هو أصلها طيب أما تخصيصه بول الذكر الرضيع من سائر الأبوال فيقال ليس بول الرضيع الذكر طاهرا بل هو نجس وإنما خفف فيه الحكم من الغسل إلى الرش أو النضح وذلك لما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي من حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها وهي أم عبد الله بن عباس قالت بال الحسين بن علي عليه السلام في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله فقال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى وهذا قول جمع من العلماء وعلى رأسهم الإمام أحمد نظر الله وجهه وهو رواية عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله قد يتساءل البعض إذن ما قاله المصنف رحمه الله وبوله إلا الذكر الرضيع فيه نظر فالصحيح أن بول الذكر نجس إلا أنه خفف فيه من الغسل إلى النضح وهو الرش يعني تملأ المرأة أو رجل يده بالماء ثم ينضح يرش وبذلك تز يعني حكم النجاسة يزول يجوز الصلاة في ذلك الثوب ولا حرج في ذلك <تصفيق> نعم يبقى وهو قطعا سيبقى أثره قد يتساءل البعض عن حكمة تخصيص بول الرضيع تنبه معي يا إخوة يا وإخوات أنه الرضيع وليس الولد الذي بلغ ثلاث سنوات أربع سنوات لأن الرضيع عادة يفطن في سنتين لكن إن أكل قبل السنتين انتهى هذا الحكم فإذا الحكم كله في الرضيع الذي يرضع في وقته المعتاد واضح؟ وهو ما له من العمر أقل من سنتين وما زال لم يأكل شيئا الحكمة في ذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين فقال إن بولا الذكر ولا تنسوا أن الأولاد في زمانهم لم يكونوا يلبسون سراويين أو إنما هو قميص يلبس فإذا بال ذلك الولد فإن رشاشه ينتشر ولا يتركز في مكان ما بخلاف الجارية فإنه إذا بالت تركز البول في مكان في مكان معين فمن أجل ذلك خفف في الذكر الرضيع ما لم يخفف في الأنثى هذا قول القول الآخر وأيضا ذكر أبن قيم رحمه الله أن بول الذكري نسبة المواد البولية فيه أقل تركيزا منها في بول الأنثى أقل تركيزا منها في بول الأنثى النشادر هذه والأمونيو وما إلى ذلك هي في الأنثى أكثر تركيزا منها في الذكر ويعبر عنها الفقهاء بأن بولها أنتن من بول الذكر فلذلك خفف في الذكر ما لم يخفف في الأنثى وكل هذا في الرضيع. القول الثالث وهو قول ضعيف ساقط لا لا أراه صوابا لكن أذكره لكم لكي تكونوا منه على بال وهو قال إن الذكر عادة يحمله الناس ويهتمون به ما لا يهتمون بالأنثى وهذا غير صحيح هذا غير صحيح بل هذه من عادة الجاهلية والله عز وجل عن ذلك وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فإذا هذا القول الأخير قول ساقط إنما القولان المعتبران هما الذان ثكاتهما أولا ومع هذا كله فهذا أمر رباني لعلنا لا ندرك علته الحقيقية إنما هذه حكم يحاول العلم أن يستخرجوها ويستنبطوها وابن القيم رحمه الله مولع بذكرها أنواع الحكم وحكمة الحديد وفوائد المسألة الفلانية وما إلى ذلك تجدون ذلك كثيرا في كتبه رحمه الله تبارك وتعالى واضح يا إخوة ويا أخوات قال ولعاب كلب ولعاب كلبه أما لعاب الكلب فدليل نجاتته ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب وحديث عدة روايات لا أريد أن أستطرد في ذكرها، يكفينا رواية واحدة منها. ومن هذا الحديث أخذ الجمهور أخذ الجمهور أن لعاب الكلب نجس، والذي عليه مالك رحمه الله ورضي عنه وأصحابه وجماهير أصحابه أن الكلب ليس بنجس. وقالوا إن الأمر بغسل نجس بغسل لعابه تعبدي لا ندرك حكمته وسبب هذا القول أنه لو كان نجسا لا أمرنا بغسل مرة واحدة ولكننا ها ونأمر بغسل سبع مرات إحداهن بالتراب أو أخرىهن بالتراب أو أولاهن بالتراب على حسب الروايات فمن أجل ذلك قال الإمام مالك رحمه الله إن الكلب ليس بنجس وهذا القول هو الذي يطمئن إليه قلبي أن الكلب ليس بنجس مع وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه سبعا من التراب ولعل ذلك من أجل الجراثيم الخطيرة التي في الكلب ومن هنا يتبين لنا خطأ ما يذهب ما يظن كثير من العوام من أن الكلب إذا مسك وجب عليك أن تعيد الوضوء أو من أنه إذا احتك بك وجب عليك أن تغير كل ثيابك وتغسلها إلى غير ذلك من الظرون الخاطئة أو الغلطة. فإذا الكلب حتى على قول الإمام الشوكاني رحمه الله هنا الشوكاني رحمه الله يقول كل الكلب لعابه فقط هو النجس. أما سائر الكلب فليس بنجس حتى عرقه حتى شعره حتى كذا واضح فإذا القول المختار والله يعلم هو قول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى وهو يظهر أن أذل لعبه وهو الأصل لأن الذين قالوا الكلب كله نجس قالوا لأنه لأن لعابه من, من ريقه وهو من يختلط بجسمه فأر من الرط الرطوبة وكذا يخرج في جسده فقال الكل كله نجلس على العالم. نعم ومرنا بالنقص الإناء من اللعاب سبعا واضح هذه الأسئلة أتركها للأخير لو سمحت طيب قال وروث والروث عرفه علماء اللغة هو, هو بعر ذوات الحوافر كالحصان والبغل والحمار ودليل كون الروثي نجسا دليله ما أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس هذه ركس أي نجسة أي ركس؟ يعني نجسة وهذا كلام مشكل يا إخوة ويا أخوات لأننا سنقرر بعد قليل أن ما يؤكل لحمه طا أن بولا وروث ما يؤكل لحمه طاهر فماذا نقول في هذا الحديث المصنف رحمه الله جمع بين القولين فقال أما بول ما يؤكل لحمه أما بول ما يأكل لحمه فهو طاهر وأما الروث وهو بعر ذوات الحواثر فقط فهو نجس وهذا قول انفرد به المؤلف رحمه الله والصحيح يا إخوة أن الروثة ليس بنجس لأن ابن خزيمة رحمه الله زاد زيادة في هذا الحديث فقال إنها ركس إنها روثة حمار ومعلوم أن الحمارة الأهلي لا يجوز أكله لا يجوز أكله واضح؟ وعليه فهذا الحديث وها هنا نستفيد من قولة يحيى بن معين رحمه الله ما فهي الحديث إلا بعد أن كتبناه من سبعين طريقا من سبعين وجها فإذا هذه الطرق كل طريق منها تبين الأخرى بحمك وعليه فإن الروث مما يؤكل لحمه طاهر أما مما لا يؤكل لحمه وهو الحمار فإنه نجس بنص هذا الحديث وهذه الزيادة عند ابن خزيمة رحمه الله وأيضا يا إخوة ويا أخوات فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلا عن ذلك نهى عن الاستنجاء بالرجيع وهو الروث لأنه من طعام الجن أو دواب بالجن دواب بالجن فإن الجن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني وفد من من الجن يعني فسألوني الزاد فقلت لهم إن كل عظم تجدونه أو فرما يكون لحما زاد لكم وكل روثة تجدونها زاد لدوابكم، واضح؟ فإذا نجستها لهم، أفسدت عليهم زادهم. هذه حكمة أخرى من حكم عدم جواز الاستجاء بالروث، واضح؟ ثم قال: ودم حيض، ودم حيض. أما تخصيصه الدم بالحيض؟ فلحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي ذات المطاقين رضوان الله تبارك وتعالى عليها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم حيض فكيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسله أشد ما يكون الغسل تحته ثم تقرصه بالماء يعني تتفرك فيه ثم تنضحه يعني تغسله برات أخرى ثم تصلي فيه وأخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال صلى الله عليه وآله وسلم فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره وهذا الحديث صححه الشيخ ناصر الألباني حفظه الله وأطال في عموره طيب إذا أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تغسل موضع الدم لكن يا إخوة ويا أخوات المصنف رحمه الله يختار في كثير من كتبه في العديد من كتبه صرح بذلك أن الدم لا دليل على نجاسته الدم المطلق ليس وإذا كنا خصص ذلك بدم الحيض قيده بدم الحيض قال ودم حيض ولم يقل دم المطلقا والذي عليه جمهور العلماء أن مطلق الدم نجس يقولون الدم المسفوح والدم الذي يخرج من الجراحات وما إلى ذلك كل هذا نجس وقد كنت في مجالس أخرى أقول بهذا القول والحقيقة فإني فإن هذا مسألة الدم هذه من أشد المسائل التي تحيرت فيها وكل يوم أقول فيها رأيي. يعني كلما درست هذا مسألة الدم أختار قولا من الأقاوي. والذي أراه الله أعلم أن الدم نجس. قد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع. وقال الإمام أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على روضة النديّة. إن العديد من وقائع الصحابة رضي الله عنهم تدل تدل بمفهومها وبملابساتها أنهم كانوا يرون الدم نجسا واضح ودليله يمكن أن نستدل عليه كما فعل ابن حزم رحمه الله في المحلى بنفس أدلة نجاسة دم الحيض إذ ما الفرق بين الحيض وغيره كل دم صح ولا لا؟ كلها دماء فإذا ثبت أن ماشي حال ولكن لكن هو دم فإذا ثبت لأنه هو دم لكن مختلط بأمور أخرى لكن على أي حال هو دم فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل دم الحيضي وشدد فيه مع حكاية الإجماع على نجاسة الدم تبين لنا أن القول الراجح والله أعلم أن الدم نجس أن الدم نجس إنما إنما يترخّص فيه إذا كان إذا كان الأمر فيه ضيق ضيق ومن القواعد البقية التي ذكرها علماؤنا ما ضاق أمر إلا التسع وما التسع إلا ضاق ما ضاق أمر إلا التسع وما التسع إلا ضاق فالآن ما ورد من أن السلف كانوا يصلون في الصحابة يعني كانوا يصلون في جراحاتهم هذا محمول على أنهم كانوا في أرض المعركة ولا يمكنهم أن يذهبوا ويغتسلوا ثم يرجعوا ثانيته وأيضا رخص في مسح الدب من السيوف ب. نوع من ديل أو ما شبهه أو كواقد وما إلى ذلك، فهذا سيأتي إن شاء الله في فصل ما يطهر النجاسة، هذه يعني يتسامح فيه أيضا. أيضا ثبت أن ابن عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليهما حك بثرة كانت في وجهه حتى سال دمها ولم يغسل ذلك. ولم يصل موضع ذلك الجرح وعمر رضي الله عنه صلى وجرح يثعب دمان لأنه لا حيلة له في ذلك لكن يشكل على هذا ويعكر عليه أمور أخرى لا أريد أن أفصل لأن هذا الدرس ليس المقصود منه مناقشة العلماء وذكر كلامهم إنما نختار القول الراجح ثم نمضي. فإذا الذي عليه جماهير العلماء أن الدم نجس لكن إذا كان قليلا فإنه يعفى عنه ككثير من النجاسات إذا كانت قليلة يعفى عنه واضح لأنه ما ضاق أمر إلا التسع واضح طيب <تصفيق> قال ولحم خنزير ولحم خنزير وهذا بإجماع العلماء بإجماع العلماء أن الخنزير نجس ودليله قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فنصى الله عز وجل في كتابه على نجاسة الخنزير <تصفيق> <تصفيق> لا. لا ليس كل ما حر ما, أك حر ما أكله من الجسد لا التحريم لا يستلزم النجاسة لكن النجاسة تستلزم التحريم إذن التحريم لا يستلزم النجاسة ولا عكس أو الصحيح أن نقول النجاسة تستلزم التحريم ولا عكس هذا الصحيح. النجاسة تستلزم التحريم ولا عكس واضح كلامي واضح يا إخوة ويا أخوات طيب قال وفيما عدا ذلك خلاف وفيما عدا ذلك خلاف يعني أن هناك العديد من الأمور الأخرى التي ذكرها علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى في النجاسات واختلفوا فيها، لكن يتدارك على كلامه هذا أن المذية والودية بإجماع العلماء نجسان المذي والودي والمذي هو ماء أبيض ويخرج من الرجل عند التفكر أو الملاعبة أو ما إلى ذلك وهو دونه وهو خفيف دون المني وأما الودي فيخرج من مرض يعني هو كذلك ما أبيض يخرج من المرض. وفضلا عن الإجماع فعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر الاغتسال منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها ثوبك حيث ترى أنه أصابه رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح ورواه ابو ماجه فهذا الحديث أفاد أن المذي نجس وأيده الإجماع وأيده الإجماع. فلماذا لم يذكره المؤلف رحمه الله؟ إما أنه نسي ذلك، إما أنه نسي ذلك، أو أنه هنا لا يراه نجسا أو أنه هنا لا يراه نجسا فإن قلت الإجماع الذي حكيته، قلت لك الإمام الشوكاني رحمه الله له مذهب خاص في الإجماع، له مذهب خاص في الإجماع. ذكرناه لبعض إخواننا في دروس الأصول. طيب وأيضا هناك هناك مسألة أخرى وهي الميتة الميتة. فالصحيح أن الميتة نجسة الميتة من سوى الإنسان يعني ما مات تحت فأنفه من الحيوانات أو ما لا يذكر كالثبع. والطيور ذوات الأنياب ذوات المخالب فكل هذه إذا قتلت أو ذبحت لا يجز فيها الذبح فإذن هي ميتة أما التي تذبح أما التي تذبح ومع ذلك ما تتحت فأنفها كالموقوذة والنطيحة وما أكل السبع هذه كلها إذا ما تتحت فأنفها فهي نجسة والدليل على نجاستها ما أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر أيما إهاب دبغ فقد طهر أيما إهاب دبغ فقد طهر, طهر وأحاديث دباغة الجلود كثيرة فكلها تدل على أن كذلك حديث الآخر حديث سلامة بن المحبق دباغ جلود الميتة طهورها دباغ جلود الميتة طهورها هذه كلها تفين أن بمفهومها أنها كانت نجسة فتطهرت هذا هو الصحيح أن الميتة نجسة وأيضا ليست الميتة فقط هي النجسة وإنما كذلك ما أخذ من الحيوان الحي وهو حي وقطع منه وفصل منه فإنه يضحى نجسا والدليل على ذلك ما حديث أبي واقد الليثي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسلمة الإبل فيج يجبونها فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة والميتة للجسر وهذا حديث صحيح الأليات تعرفون الأليات يقول يكره الجلوس على إليتيك في الصلاة الإليم هي هذه هي شحمة الدبر واضح؟ اللية. اللية واضح فهذه إذا قطع كان العرب يقطعونها من الدابة وهي حية يأخذون منها السمن وما إلى ذلك ومن الجمال يأخذون السنام وفيه الشحم يستفيدون من فهذه لا تجوز لأنها نجسة لأنها ميتة قطعة في الميتة وأيضا كانوا يجبون الفحل الثيران وما إلى ذلك تقطع ذكر الفولات وما إلى ذلك فكل هذا يعتبر نجسا واضح؟ فكل هذا يعتبر نجسا قال والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه وهذا هو الذي نسميه في أصول الفقه لاستصحاب فإن الأصل استصحاب الطهارة حتى يأتي دليل على النجاسة الأصل في جميع الأشياء الطهارة حتى يثبت العكس فلا يجوز لك أن تحكم على شيء ما بأنه نجس بلا دليل فما هي الأمور التي خالف فيها العلماء وقالوا إنها نجسة هذه الأمور مجموعة من الأمور منها مثلا, منها مثلاً الخبر فإن جمهور العلماء يقولون إن الخمر نجس والصحيح أن الخمر ليس بنجس لأنه لا دليل على نجاستها وأما قول الله عز وجل إنما الخمر والميثر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فلا يدل على أن هذه الأمور نجسة وإلا لاستلزم لا منا أن نقول إن الأزلام والأصنام هذه الأمور كلها نجسة. نعم ولكن إذا إذا قلت إنما الخمر والمسر والأنصاب والأزلام والريجس، فريجس هذه ترجع على هذه كلها فلا تخصص شيئا من شيء. فباتفاق العلماء الأزلام والأنصاب ليست نجسة. فلماذا أخرجت هذه وأدخلت هذه؟ إلا بدليل خارجي ولا دليل. فتبين من ذلك أن الخمر وإن كان حراما فليس بنجس الخمر وإن كان حراما فليس بنجس والذين يقولون بنجاسة الخمر لا يقولون بنجاسة الحشيشة مع أنها مخدر فلماذا قالوا هذه نجسة وهذه غير نجسة وعليه فالخمر ومنه العطور التي فيها المواد الغولية هذه كلها ليست بنجسة واضح؟ وهذا القول هو قول جماعة من العلماء الليث بن سعد وكربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك وغيرهم لا أريد أن أكثر عليكم بس. بل قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره إنه قول جماعة من أئمة المالكية من البغداديين والقرويين قرويين من القيروان يعني. واضح؟ طيب وأيضاً بول وروث ما لا ما يؤكل لحمه ما يؤكل لحمه فالصحيح أن هذين أن هذين الأمرين ليس بنجسين والدليل على ذلك يا إخوة ويا أخوات ما أخرجه البخاري ما أخرجه البخاري في حديث العرنيين العرانيون هؤلاء قوم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا الإسلام فلما دخلوا المدينة المنورة صلى الله وسلم على صاحبها اجتووا جو المدينة يعني أن جو المدينة لم يناسبهم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن شيئا من إبل الصدقة ويشرب من ألبانها وأبوالها، ويشرب من ألبانها وأبوالها. فشربوا من أبوانها ألبانها وأبوالها، وصحوا وقووا، فقتلوا صاحب الإبل الصدقة، وأخذوا هذه الإبل كلها وهربوا بها وارتدوا عندني الله عز وجل، فأرسل وراءهم النبي صلى الله عليه وسلم من ألق القبضة عليهم وأمر بهم أن تسمل أعينهم. وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاه ويلقوا في الحرة قال الراوي فكانوا يطلبون الماء فلا يسقون حتى هلكوا عطشاً والعياذ بالله تعالى وهذا جزاء بما فعلوا من هذه الجريمة الشنعاء لم يكتفوا بالردة بل قتلوا صاحب الإبل وسرقوا الإبل وكل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكرمهم وعالجهم وفعل فيهم أكبر خير فهذا جزاؤهم نسأل الله السلام وتعالى فيه طيب ما ليس هذا هو الشاهد الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل قد يقول البعض قد يقول البعض لا دليل في هذا لأن هؤلاء مرضى لأن هؤلاء مرضى والمريض يعني الضرورات تبيح المحبورات كما في القاعدة الفقهية فالجواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها وعليه فبول ورفض ما, ما يؤكل لحمه طاهر وهذا قول جمهور العلماء هذا قول جمهور العلماء طيب <تصفيق> وأيضا اختلفوا في مني الرجل هل هو نجس أم طاهر والصحيح أنه طاهر والدليل على ذلك يا إخوة ويا أخوات الدليل على ذلك أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت إنها كانت تحت المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي وهذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بسند حسن وإذا قلنا أخرجه البيهقي وسكتنا فالمقصود السنن الكبرى وهذا كتاب من أحسن الكتب ومن أوسعها في السنن التي يحتاج إليها الفقهاء يعني أحاديث الأحكام أوسع كتاب في أحاديث الأحكام هو السنن الكبرى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى ولهذا الحديث ولهذا الحديث شاهد في صحيح مسلم وهو شاهد طريف وذلك أن الإمام مسلما رحمه الله أخرج عن علقمة والأسود وتعرفون علقمة والأسود من كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنهما وكان من أصحاب عائشة رضي الله عنها كذلك عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها نزل بها يعني كان ضيفا عليها هذا كلهم من وراء حجاب يعني أن أمة نعائشة رضي الله عنها كانت عالمة وكان ينزل عليها الضيفان فتنزلهم قريبا من دارها وتتحفهم وتكريمون كل هذا من وراء حجاب لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما كن ما كنا يظهرنا وجوههن ولا أيديهن لأحد قط بل كان الحجاب السابق الساتر لجميع الجسد واجبا عليهن واضح ومع ذلك كنا يتعاملنا مع الرجال معاملة عادية طبيعية بل هناك حديث أن مسروقا جاء إليها فقالت له أين أنت منذ مدة لم تزورنا وكذا إلى آخر طيب قال فهذا بات عندها قال فأصبح يغسل ثوبه فأصبح يغسل ثوبه فقالت إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم ترى نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فركا فيصلي فيه وفي رواية أخرى أن جاريتها ذهبت تنظر إليه فوجدته يغسل ثوبه فرجعت تقول لمولاتها إن ضيفك يغسل ثوبه فأمرتها أن تسأله ما باله يغسل ثوبه فقال إنني أصبحت جنوبا كذا فسبحان الله كانوا رضي الله عنهم يبحثون في دقائق الأمور ليعلموا السنة انظروا كيف كان سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ما قالت هذا هذه سفاسف الأمور وما لهذا الرجل بل كانت تعتبر نفسها أما للمؤمنين تعلمهم حتى هذه الأمور التي يستحي منها أي إنسان نزل ضيفا بعائشة رضي الله عنه ثم أصبح جنبا فأصبحت تفسر له حتى هذه الأمور وتعلمه السنة فيها مع أنه كان يمكنها أن تسكت غسل ثوبه وأي شيء في ذلك لكن أرادت أن تعلمه السنة وأن الأمر لا يحتاج إلى هذا إلى كل هذا غسل الثوب وما إلى ذلك واضح؟ طيب إذن هذا دليل على أن المني هناك أثار أخرى يعني اجتزأت بهذه واكتفيت بها عن ذكرها لأن الأصل لأن الأصل هو ذكر الدليل على المسألة وما التوسع فليس هذا موضع ويمكنكم أن ترجعوا إلى الكتب الموسعة يعني الكتب التي ذكرتها لكم لتروا الأحاديث الأخرى طيب فهذه هي الأمور التي حصل الخلاف فيها هناك أمور أخرى كذلك وهي القيء القيء والصحيح أن القيئة لا دليل على نجاسته هناك حديث ضعيف جدا ذكره صاحب الروضة المدية الشرح يعني وبين شدة ضعفه فالقيء ليس بنجس على الصحيح يعني هذه أهم الأمور أي أمر آخر غير هذه التي ذكرناها فليس بنجس لأن الأصل هو الطهارة ما لم ينقل عنها ناقل صحيح فهذا ما لدينا في هذه في هذا المجلس نسأل الله عز وجل أن ينفعكم بهذا الدرس المبارك ونكتفي بهذا أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وإذا كان هنالك تساؤل فتفضلوا وبارك الله فيكم نعم كلمة عنده كلمة عنده من الأدمي لا الآدمية وغير الآدمية دم مطلقا نعم يعني هم الفقهاء لهم تفاصيل أنا الأصل لا أريد أن أدخل التفاصيل يفرقون بين دم الدم السائل ودم ما لا روح له يريدون الذباب وما إلى ذلك هذه عندهم غير نجسة إذا قتلتها وبقي أثرها في يدك هذه غير نجسة أو البق والبراغيث وما إلى ذلك دعكتها فبقي أثرها فيك هذه غير نجسة والدريعة ذلك أن الذبابة إذا وقع في في إناء تدخله وتخرجه فإذا غير نجس ثم كذلك يقولون السمك دم السمك غير نجس لأنها أحلت لنا وهي من حيوانات البحر وما إلى ذلك إلى آخر أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل نعم كنت ذكرت حرف تغسل صلى الله عليه وسلم وعند الله لم كما حرم عليها يعني في كثير من الأدوية من تحتوي على مدة لا يجوز لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتداوى بها فقال إنها داء وليس بدواء فإذا ثبت لديك أن دواء فيه غول وهو الذي يسمونه الكحول فلا يجوز أن تتداوى به إلا أن يكون قد استهلك ما يعني استحال تغير أجزاءه تغيرت هذا هنا يجوز استخدامه لأنه تغير لم يبقى خمرا لم يبقى غولا تحول إلى شيء آخر وهذه ستتبين لنا إن شاء الله في باب القارئ. سمعت من كثير من الأخوة أنه هناك حديث أقصر يقول بأنه الملائكة لا تدخل إلى بيت فيه كلب. شو من هذا حديث صحيح في البخاري. حديث صحيح كلب ولا صورة. فيعني إذا لمت إذا الصورة نجسة لا تدخل الملائكة كلبا فيه بيت ولا صورة. لا بيت فيه كلب ولا صورة. فإذا الصورة نجسة لا يستلزم ذلك هذا. نعم. قال بيتا نعم تركون استطعت أن تستخدم غيره فافعل يمكن غيره هذا شيء يمكن ديتور نعم نعم لا يا شخ النجاسة هي ما تغسل لكي تجوز الصلاة بثيابك أو المكان الذي ستصلي فيه فالنجاسة لا يتوضع من لا يشترط أن تتوضع منها يعني بعض الناس يظن انه اذا وقع على يديه نجاسة يجب عليه ان يتوضأ انتقضى وضوءه هذا جهل خطأ هذا. واضح؟ إلا نعم إلا تطلص فيك اللي دام بالخنزير تغسل لك الرحبة هذه إلا حي وفازق إلا حي وفازق على هذا الحساب تغسل لك الرحبة لا لا إيهاب ديالو هذه مسألة هذه مسألة أخرى لا لا يجوز إلا إذا دبغت إذا دبغت ها هنا هل دباغة جلود الخنازير تطهرها أم لا والله هناك خلاف بين العلماء هذا سؤال مفرح بحية خصوصا بأن الصين بدأت تتسطر الجواركيت عن هذه الأحزيمات الأقضى الابتعاد عن هذه الأنواع من الأحزيمات نعم هي البنجة نعم اضطر أنت البنجة نعم وإلا كيف ستعالج لا. <تصفيق> لا. لا. نعم. لا. نعم. أنه الكلب. لأنه غصو غصو. غصو. غصو الإناء الإناء. نعم. هل هذا والله هذا يقتضي أنه نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز لنا الله عز وجل في أجاز لنا استخدام الكلاب المعلمة في الصيد ولم يأمرنا قط أن نغسل الصيد الذي صيد لنا يعني موضع العض موضع عضة الكلب لم يأمرنا أن نغسلها فدل هذا على أنه ليس بنجس والله أعلم mert megkánál, abba. Mert megkánál, elhozít, meg. Mert megkánál, megkánál, megkánál, megkánál, megkánál, megkánál, megkánál, megkánál, megkánál, megkánál, megkánál, megkánál, Az megkánál, megkánál, megkánál, megkánál, megkánál, megkánál, megkánál, megkánál,